بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فشرعنا الدرس الماضي في شرح نظم الورقات في الباب الاول مما عقده الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الاصل وهو الجويني رحمه الله تعالى باب اصول الفقه عرفنا ان هذا الباب يذكره الاصوليون من اجل بيان معنى اصول الفقه فعرفنا أن أصول الفقه فعرف من جهتين جهة الأولى من حيث كونه مركبا إضافيا وجهة الثانية من حيث كونه علما ولقبا على الفل والصنف الرحمة الله تعالى جرى على هذا التقصيد حيث التعريف فعرف أولا أصول الفقه من حيث كونه مركبا تركيبا إضافيا فعرف جزء الأول وهو الأصول وجزء الثاني وهو الفقه هاك اصول الفقه لو ضل لقب للفن من جزئين قد تركبا تركبا من جزئين الجزء الاول اشار اليه بقوله الاول الاصول ثم الثاني الفقه ثم قال والجزءان مفردان من الافراد المقابل للتركيب ثم عرف الاصل وهو ما عليه غيره بني والسطرج وذكر الفرع وهو ما على سواه ينبني ثم عرف الفقه في صلاح الفقهاء علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قاطع وهو معناه صاحب الاصل بقوله معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد وان كان اسقط هنا كصاحب الاصل قيد العمليه بان العمليه احترازا عن العلميه يعني ما كان متعلقا به اعمال القلوب فالجمهور الاصولين على انه ليس داخلا في مسمى الفقه وصواب انه قد يكون العمل القلبي متعلق به الاحكام الواجب مندوب المكروه والمحرم كذلك المباح حينئذ اصوب ان يقال العمليه ترز بها عن بعض الاحكام العقديه ان لا تسمى في الاصلاح فقه حينئذ ما كان متعلقه القلب وهو عمل حين يذن يكونوا داخلا في مسمى الفقه ولذلك الحسد يقول محرم وهذا يبحث عنه الفقيه كذلك كذلك نقول سوء الظن محرم وهذا يبحث عنه الفقيه لأنه فعل صادر عن المكلة وموضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها أو نفو عنها إذا كان كذلك حين يذن هذه الأعمال المتعلقة بالقلب هي عملية وهي قلبية حين يذن تكون داخلة في مسمى الفقه إذن العملية وقيده كثير من الاصليين او الفقهاء يراد به ما كان بالجوارح وهذا قطعا يشمله الصلاح الفقه ويزاد عليه بعض اعمال القلوب التي لابد من بيان احكامها والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي كذلك قوله دون حكم قطعي وتقييد الاحكام الشرعيه بكونها التي طريقها الاجتهاد بمعنى انها ظنيه هنا اذا ما كان قطعيا لا يكون داخلا في مسمى الفقه ذلك هذا قوله فيه بيضاح صوابنا احكام الشرعيه سواء كانت قطعيه او ظنيه فهي داخله في مسمى الفقه ولا اشكال في ذلك ثم اراد ان يبين ما يتعلق به بالحكم عرفنا حده فيما مر لغه والصلاح وضبط الحكم من حيث التعريف للصلاح هذا مهم لانه يبنى عليه مسائل كثيره وذكر المصنف هنا كصاحب الاصله الكثير من الاصليين ان الحكم هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وعرفنا ان هذه ليست احكاما شرعيه وانما هي اوصاف لافعال المكلفين هنا اذا الحكم يتعلق ولذلك مر في الحد خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فعل المكلف هو الواجب وخطاب الله هو الايجاب اذا الحكم يتعلق بفعل المكلف فصار واجبا عنيذي ما هو الفقه الفقه هو العلم بالواجبات لان موضوع فن الفقه وعلم الفقه هو افعال المكلفين حيث ماذا من حيث اثبات الاحكام الشرعيه لها اي قال فيقول الفقيه هذا الفعل صادر عن المكلف ما حكمه في الشريعه كل قول صادر على مكلف لابد من حكمه في الشرع اما واجب واما مندوب الى اخره لا يخلو قول أو عمل أو اعتقاد من المكلف إلا وله حكم شرعية وهذا الذي عناه ابن قيم رحمه الله تعالى في المدارس السالكين قالوا للعبودية خمس عشرة قاعدة من كملها كملها من كملها كمل رحة العبودية بمعنى أنه جمع العبودية على, على التمام والكمان ثم بيّن ذلك قال الفعال الصادر عن العباد إما بالقلب وإما باللسان إما بالجوان لا يمكن أن يصطر عمل إلا التمام أي واحد من هذه الأمور الثلاثه وكل واحد منها اما واجب اما مندوب احكام الشرعيه التكليفيه خمسه 3 في 5 ب 15 3 في 5 ب 15 اذا 15 قاعده من كملها كمل راح عبوديه بمعنى انه جمع كمال العبوديه اذا عرف ما الذي يجب وما الذي يحرم عليه من حيث الاعتقاد وسائل الاحكام الشرعيه وكذلك ما الذي يجب وما الذي يسحب وما الذي يحرم وما الذي يكره بما يتعلق به باللسان والشان كذلك في افعال الجوارب بحث الفقيه في افعال المكلفين من حيث ماذا من حيث اثبات الاحكام الشرعيه لهذه الافعال فياتي الفقيه لفعال مكلف فيقول هذا الفعل الذي صدر منك حكمه بالشرع كذا ويبينه بالدليل التفصيلي يبينه بالدليل التفصيلي لان بحث الفقيه في الادله التفصيليه وبحث الاصوليين في الادله الاجماليه الادله الاجماليه هي التي لا تتعلق ب بمعين كمطلق الأمر الوجوه أي واجب أي أمر لم يبين هنا حيث يقول هذه قاعدة عامة لا تتعلق بفعل من أفعال المكلفين لكن الأمر المعين كقوله أقيم الصلاة هنا تعلق بالصلاة آت الزكاة تعلق بالزكاة ولله على الناس حج البيت تعلق بالحج إذن هذه مسألة جزئية وهذا دليل جزئي بحث الفقه في الأدلة التفصيلية وبحث الاصوليين في الادله الاجماليه هذا الفرق بين الفنين بين الفنين لا يلتبس على طالب العلم بحث الاصولي يبحث في الادله الاجماليه التي يستدل بها على اثبات الاحكام التفصيليه وبحث الفقيه ماذا ياتي الى هذه الاقواعد الاصول التي عينها الاصوليون فياخذها مسلمه او هو يكون من اهل الاجتهاد يعني اما ان ياخذها تقليدا واما ان ياخذها اجتهادا مطلق الامر للوجوب هذه قد يقلد غيره ولا يدري ما دليله حين اذا ياخذه تقليدا فيطبقه يقول اقيم الصلاه وامر اقيم الصلاه عورا ومطلق الامر للوجوب اذا الصلاه واجبه لكن ما الدليل على ان مطلق الامر للوجوب قد لا يدري حين اذا نكون مقلد ولذلك التقليد كما انه يدخل الفقه قيات كذلك يدخل في الاصول الإجماع حج قول الصحابي ليس بحجة وهكذا في حين يقول هذه قواعد عامة لا يتعين بجزئي معين أراد المصلفون بقول والحكم واجب أن وظيفة الفقيه هو العلم بهذه الواجبات ما هي الواجبات؟ التي أوصاف لأفعال المكلفين والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة فيأتي الفقيه يبين كل ما يتعلق به فعل او قول او اعتقاد صادر عن علي المكلف فيبين ان هذا واجب وهذا محرم الى اخره ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى لبيان حقيقه هذا الواجب حقيقه هذا الواجب فبحث الاصولي يبين ما معنى الواجب وكيف نصل الى كون هذا الامر واجبا وما هي الادله على اثبات القواعد المتعلقه بالوجوب والاجاب ما هي انواع الاجاب في الشرع هذا الذي يبحث فيه الفقيه الاصول فينظر الى الادله من حيث الاجماع هنا قال ف الواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب عرفنا ان هذا حد بالثماره والحكم والاثر وان الصواب ان يحد الواجب كغيره من الحقائق التي تكون ذهنيه تحد بماذا بالحد لا بالاثر لان ذلك من قبيل الرسم ما هو اضعف من الحد حقائق انما تبين بالحدود فقلنا الواجب في اللغه هو الساقط والثابت وهذا هو المعنى اللغوي اذا جاء في القران او جاء في السنه لفظ الواجب فالاصح حمله على المعنى اللغوي ولا نحمله على المعاني الاصلاحيه لانها حادثه وهذا غلط بمعنى انه اذا مر بك لفظ واجب في القران او في السنه او وجوب فاذا وجبت جنوبها انذي نقول واجب ما المحكوم بثاب في فعله قل لا واذا سقطت فجاءت على الاصل في المعنى اللغوي واما اذا دلت قدينا على ان المراد بلفظ الواجب هنا هو الواجب للصلاحي حمل عليه حمل عليه حينئذ لفظ الوجوب هكذا تقول لفظ الواجب لا يسلزم المعنى الذي ذكره الاصوليون لكن المعنى الذي ذكره الاصوليون يستلزم ان نحكم عليه بكونه واجبا بمعنى انه اذا وجد في الشرع توعد على ترك فعل نقول هذا واجب جاء المعنى ولم يرد اللفظ اذا جاء الوعيد على ترك فعل قل هذا اثر من اثار او لازم او حكم من احكام الواجب فنقول هذا المعنى وجد هذا المعنى وجد حينئذ نستلزم ان نصفه بالوجوب بلا اشكال لكن لفظ واجب هكذا واجب اسم فاعل من وجب اذا جاء في الشرع لا نفسره بهذا المعنى الذي كانوا الاصليون والعكس صحيح العكس صحيح وهو انه اذا وجد المعنى عبرنا عنه بالواجب واذا لم يوجد المعنى حينئذ نظرنا اليه هل ثم قرينه تدل على ان المعنى هنا هو المعنى الاصطلاحي او او لا فالواجب المحكوم بالثواب في فعله قلنا هذا حكم والحكم خارج عن الحقيقه ثم المصنف اطلقه صوابا يقيد محكوم بالثواب في فعله يعني قصدا وامتثالا لانه لا ثواب الا الا بنيه والتركب العقابه يعني اذا ترك هذا الفعل عوقب واذا كان كذلك اقول هذا بيان لحقيقه الواجب ولا يلزم منه نفي العفو يعني الله تعالى قد يعفو عقيده اهل السنه والجماعه ان من مات دون الشرك على فعل دون الشرك في حين ان هو تحت تحت المشياء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قيدوا بمشيئته دون ذلك يعني دون الشرك أما من مات على الشرك فلا فحينئذ هل ثم تعارض بين حد الواجب لكونه من لوازمه أن تاركه يعاقب وبين كونه قد يعف عنه نقول لا تعاو لماذا؟ لأننا نحن نعرف الحقائق للصلاحية فبر الوالدين واجب حينئذ نقول لكل مكلف إن تركت هذا الواجب عقبته هذا الأصل فيه لكن قد يعفو عنه البارئ جل وعلا هذا متعلق برحمه البارئ جل وعلا قد تشمل هذا العبد وقد لا تشمله اذا هو خارج عن عن الحقيقه فما يعترض به على قول صاحب الاصل وهنا بقوله والتركب العقاب او ان يعبر بالاستحقاق العقاب قلنا هذا ليس بوارد ليس ليس بوارد واما تعريفه قلنا فيما مر انه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وهذا يشترك مع الندب ولم نشرح الندب بعد ما طلب الشارع فعله هنا اشترك الندب والواجب قوله طلبا جازما اخرج المندوب لان المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ومن الضوابط هنا مما يعتنى به الفرق بين الجازم وغير الجازم لان الصيغه واحده افعل تاتي للوجوب وقد تصرف عن الوجوب الى الى الندب متى نقول هي للوجوب ومتى نقول هي للندب اما ان تدل قرينه على الوجوب تعين صلي والا قتلته صلي والا قتلته اذا قتلتك هذا وعيد فاذا ذكر الوعيد مع صيغه افعل تعين ان يحمل على على الوجوب هذا محل وفاق بين الاصولين لا خلاف بين فاذا قيل الخلاف في صيغه افعل ليس في هذا الموضع هذا الموضع محل وفاق انه للوجوب هينئذ نقول هذا محمول على الاصلي افعل ولك ان ان ترى صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء صلوا هذا امر لمن شاء هذا قرينه صارفه اذا نقول صلوا هنا غير جازمه ما الدليل جاءت قرينة. جاءت قرينه جاءت قرينه تدل على ذلك وهذا كذلك محل يفارق بينه وصليه ان صيغه افعل هنا ليست للوجوب ماذا بقي بقي صل وسكت لم تاتي قرينه تدل على الوجوب ولم تاتي قرينه تدل على عدم الوجوب هذا الذي يقال فيه ان تم خلافا عند الاصوليين في هذه الصيغه تفعل تدل على الوجوب او او لا حينئذ اذا لم تقتلن بقرينه مؤكده للوجوب او صارفه عن الوجوب نقول افعل دال على الجزم هذا هو الحق هذا محل اجماع للصحابه رضي الله تعالى عنهم والخلاف حادث عند عند الاصوريين وافعل لد الاكثر الوجوب جمعنا وصلنا على انها للوجوب وهو الحق لكنه محل اجماع والخلاف حادث فاذا كان كذلك حينئذ نقول نميز بين الجازم وغير الجازم بالنظر الى قرائه بالنظر الى الى القراءه والقراءه هذه لابد ان تكون من الوحي كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى يعني لابد ان يكون اما كتاب واما سنه واما اجماع واما قياس اذا كان قياسا يعني له مكانته ليس قياسا مزعوما فالقرينه اذا كانت قرينه شرعيه حينئذ صح صرف صيغه افعل على الوجوب الى الى الندب اذا لم تكن حينئذ نقول هذا دال على الجزم واشد من ذلك ان تاتي القرينه ناصه على انه لي للجزم فكما قلنا في المثال السابق صل والا قتلته هذه قرينه تدل على انه للجزم لكنه منطق بها وقد لا ينطق بها حينئذ نقصر صيغه افعل تدل على على الوجوب فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك العقاب هذا حد بالعثب والحد الذي ذكرناه اولى اعتباره ومطالب الشارع فعله طلبا جازما الا الواجب والفرض بمعنى واحد الصحيح عند الاصوريين فاذا جاء فمن فرض فيهن الحج يعني فمن وجب والفرض والواجب بمعنى بمعنى واحد يعني هما مترادفان شرعا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه والاخر تناوله حقيقته وعدم غيره نفيا للمجازه والاشتراك هذا اولى ما الاستدل به على مسالتنا صياغه ال ال ال ال ال ال الواجب يعني ما يدل عليه وجب وفرض ويقال واجب وفرض, وفرض هذان اثنان ثالثا حتم يعني الحتم لفظ الحتم يدل على معنى الوجوب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كان على ربك حتما مقضيا اي واجب الوقوع بوعده الصادق ويقال في الوادي بحتم ومحتوم ومحتم حتم ومحتوم, حتم ومحتوم ام حتم او كذلك في الشرع وهو كذلك في لغه العرب الرابع ان يعبر باللزوم يقول هذا لازم وقد جاء كذلك في الشرع ويكون مرادفا لمعنى الواجب فطلب الشارع فيه لو طلبا جازما وهو من اللزوم ما هو لغه عدم الانفكاك عن الشيء فيقال للواجب لازم وملزوم به وهذا كما في حديث الصدقه ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده اخذ منه ابن لبون ومن لزمته يعني وجبت عليه إذن لفظ لزمة جاء كذلك في السنة صحيح كذلك إطلاق الوعيد إطلاق الوعيد يعني جاء الوعيد على ترك فعل حين ذلك نقول هذا يدل على ماذا يدل على وجوب الفعل هذا يدل على وجوب الفعل, الفعل. لولا النساء والصبيان لحرقت البيوت حين ذلك نقول هذا وعيد دل على ماذا على وجوب صلاة الجماعة مثلا كمثال شأن لا يعترض المثال القد كبل فرض او احتماله حينئذ نقول هذا وعيد يدل على على الوجوب إذ. كذلك كتب عليكم او كتب عليكم كتب يعني الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني وجب اذا كتب ووجب بمعنى بمعنى واحد هذه الالفاظ يعبر عنها بانها صيغ تدل على على الوجوب وسياتي باب الامر خاصه ويعنون له بصيغه افعل وسيذكر معه شيء سيئناخه فالواجب المحكوم بثوابه في فعله وترك العقاب ثم قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابا ندب السابق قال ماذا قال الواجب اسم فاعل هنا قال الندب والعصر ان يقول المندوب لانه قال الحكم واجب ومندوب لانه اراد ان يعرف الاحكام باعتبار تعلقها بافعال المكلفين اعتبار تعلقها بافعال المكلفين هنا يذن والندب بمعنى المندوب بمعنى المندوب ايوا المندوب من حيث وصفه بالندب مندوب من حيث وصفه بالندب سمي بذلك سمي بذلك لدعاء الشرع اليه الممدوب على المدعو لان الندب هو الدعاء لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبه على ما قال ابو حنانه لا يسالون اخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم فالمندوب حينئذ نكون المدعوه اكون مدعوا سمي بذلك لدعاء الشارعي اليه اصله المندوب اليه مندوب اصله مندوب اليه اليه حذف ال فاستكن الضمير حذف ال فاستكن الضمير هذا من باب التوسع يعني اصله المندوب اليك ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير فقيل مندوب عرفه المصنف هنا قوله ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب هذا كذلك سابقه تعريف بالحد بالحكم والثمره والاثر هذه من انواع الرسم انواع الرسم ليست بحد والحد على غرار ما, ما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا غير جائز والاحترازات هي هي ان اذا ما قل هذا فعل مكلف قول اعتقاد النيه تركه طلب الشارع فعله يعني ايجاده طلب الشارع فعل او يعني ايجادا طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله اقول اشترك هنا الواجب والمندوب الواجب والمندوب يشتركان في طلب ايجاد الفعل وفي الثواب عليهما على التفصيل السابق ويفترقان في ان طلب ايجاد الواجب طلبا جازما بحيث انه رتب العقابه على تركه والترك بالعقابه واما المندوب فهذا طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث لم يرتب العقاب على تركه خيره بين ان يفعل وبين الا أن, ان لا يفعل فهو يجوز له الترك يجوز له له الترك لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابي يعني فرق بين مسالتين ثم فعل يتلبس به ثم اعتقاد فهو يعتقد ماذا يعتقد رجحان الفعل مطلقا وجحان الفعل مطلقا او مستحب على الاطلاق ثم هل له ان يتلبس به او لا هذا الذي جاء الشرع به بجواز تركه فيترك التلبس لكن لا يترك الاعتقاد فلو اراد ان يسنن صلاه الفجر سنه مثلا راتبه فله ان يفعل وله ان لا يفعل بناء على انه مستحبه حينئذ له ان يفعل وله ان, يفعل وله أن لا يفعل لكن اذا ترك هل يعتقد ان صلاه ركعتي الفجر التي هي السنه ليست بسنه لانه ترك قل لا فالاعتقاد لا يتبع الترك الاعتقاد لا يتبع الترك فيترك التلبس بالفعل لكن لا يترك اعتقاد استحبابه بل يجب ان هذا تشريع فاذا كان كذلك بالعصر وقال الاستحباب على على بابي على عصري فاذن يعتقد في قلبه ان هذا هذه الصلاه مستحبه والمشارع ندب اليها ولها فضل عظيم الى اخره لكن معردا ان يفعل فله ذلك اذا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم نقول افترق المندوب عن الواجب في ان الواجب ها طلبه جازم بمعنى ان الشارع كيف تفسر ذلك طلبا جازما بمعنى ان الشارع رتب العقاب على الترك واما المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث ان الشارع لم يرتب العقاب عليه على الترك جوز له ترحين شيئتا ولذلك قال في الحديث السابق صلوا قبل المغرب ثلاثه ثم قال لمن شاء لمن شاء يعني من شاء أن يتلبس بالصرا او لا اما هي فهي مستحبه ولا بد من من الاعتقاد بل يجب الاعتقاد يجب اعتقاد الاستحباب هذا من الواجبات التي تتعلق بي بالقلب واما يفعل او لا يفعل فخيره الشرع به بذلك اذا المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك الاستحباب فالنص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كلامه النفيس له في هذا المقال ما طلب الشارع فعله خرج المباح لانه لا طلب فيه وخرج المحرم لانه مطلوب الترك وخرج المكروه كذلك لانه مطلوب الترك وبقي المندوب فاخرجه بقول طلب غير غير جازم قال المصنف والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه ما جنس ما جنس اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول بمعنى الذي بماذا نفسره فعل المكلف دائما هكذا فعل مكلف لماذا لان هذه الاحكام متعلقه بافعال مكلفين قلنا الواجب واضح لفعل المكلف المندوب واضح لفعل المكلف بخلاف الندب والاجازة الموصاني لخطاب الله تعالى اذا ما نقول هذا جنس نفسره بالشيء او فعل المكلف على التفصيل السامع في فعله في بمعنى علا بمعنى علا يعني علا فعله انفعله الثواب يعني يقع الثواب على فعله والضمير هنا في فعله يعود الى ماء. يعود الى ماء. ما مقطع يعود الى الى ما في فعله الضمير فعل ماذا في ايجاده في فعله يعني في فعله فعل المكلف هل الفعل يفعل لا يفعل من قبيل تحصيل الحاصل لكن المراد بالفعل هنا الايجاد في فعله اي الايجاد ايجاد ماذا ايجاد فعل المكلف ايجاد فعل مكلف لان القدره لا تتعلق بما يوجد قدره لا تتعلق بموجود انت جالس الان هيجلس تستطيع ان تحدث دروسا اخرى ماذا استطيع لو بقيت الى الفجر لا تستطيع لماذا لانه من قبيل التحصيل الحاصل فاذا كان كذلك فقوله في فعله الضمير يعود الى ما وفسرنا ما هنا بماذا فعل المكلف فعل المكلف اذا في فعلي فعل المكلف هل فعل المكلف او المكلف يفعل فعله قل ليس المراد هذا انما في في ايجاده ففعله ينب معنا الايجاد وفي فعله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم خبر مقدم والثواب هذا مبتدا مؤخر عرفنا الثواب المراد به مقدار مخصوص يعلمه الله تعالى وقد يبين ونقيده بما قيدنا به ماذا ما سبق وهو القصد والابتداء يعني قاعده عامه لا ثواب الا الا بنيه انما الاعمال بالنيات فانما لكل امرئ ما نوى اذا ما لم ينوه ليس له منه شيء كذلك هذا القاصد انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مفهومه اذا لم ينوي الشيء لم يحصل له وهو كذلك حين اذا لم ينوي ان هذا قربة الى الله تعالى وهذا المراد بقصد الامتثال هنا ان ينوي انه طاعة وقربة لله تعالى حينئذ لا يحصل له شيء البت لا يحصل له شيء البت القاعده لا ثواب الا الا بنيه ما في, في في ما في فعله ثواب خرج به ماذا مباح ليس في فعلي ثواب وخرج المحرم ليس في فعلي ثواب بل العقاب والمكروه اذا بقولي ما في فعلي ثواب خرج به المباح والمكروه والحرام فليس فيها ثواب بل بعضها لا يثاب ولا يعاقب كالمباح وبعضها لا يثاب بل يعاقب ولم يكن في تركه عقابه ولم يكن في تركه يكن هذه كان تامه يعني لا لا تطلب اسما وخبرا لا تطلب اسما وخبرا ليست من من أخو... ليست كان هنا من النواسخ التي تدخل على المبتدا فتنصبه او ترفعه على انه اسم لها والخبر وتنصبه على انه خبر لها زيد قائم كان زيد قائما وقد تاتي ماذا تاتي تامه فتفسر بمعنى الحصول والوجود وان كان ذو عسره يعني وجده وحصل وذو تمام ما برفع يكتفي وهذا الذي هو معنى لم يكن يعني لم يوجد في تركه على تركه تركه ماذا تركي ضمير يعود الى على شيء ما. ما ما اذا قيل الضمير يعود على ماذا اتي بلفظ من من المذكور لا تاتي بمعنى ضمير لا يعود على المعنى هذا الاصرفي قد يعود على المعنى لكنه خلاف الاصل خلاف الاصل اعدله هو, هو اقرب, أقرب للتقوى داخل هو ضمير يعود الى شيء على العدل ليس داخل عندنا داخل لا. داخل لا. لا ليس عندنا العدل هنا انما عندنا اعدله والضمير مرجعه من علامات الاسماء يعني لا يرجع الا الى الاسماء اعدله هذه الجمله فعل ليس باسم هل اذا كيف نجعل الضمير يعود الى اعدله نقول لا لم يرجع الى عدله وانما رجع الى المصدر الذي استقى منه عدله والمصدر الذي هو العدل اذا هو اي العادل هنا قالوا لم يكن في تركه يعني يعود الى الى ما خرج به ماذا الواجب لان الواجب ليس في تركه عقاب لا ها ولم يكن في تركه اقامه ها خرج به الواجب كيف خرج؟ نقول في تركه عقاب لماذا؟ لأنه نفى العقاب في الترك نفى العقاب في الترك والواجب نثبت العقاب في الترك حينه التقابله من حيث الإثبات والنفي حيث الإثبات والنفي فالعقاب ثابت لمن ترك الواجب وَهُونَ مْ فِيه عَمَّنْ تَرَكَ الْمَنْدُوبِ هذا الذي عناه مصنف رحم الله تعالى ولم يكن في تركه عقاب الندم مأمور به حقيقة أنه طاعة وكل طاعة مأمور بها ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا وما يذكره أرباب الأصليين بعض الأصليين أو بعض الفقهاء في التقسيمات هنا كلها حادث يعني التفريق بين الرغيبة وبين النفل وبين السنة وإلى آخرها كلها هذه الصراحات حادثه ليس لها عصر لا من كتاب ولا من سنه بل حكم بعضهم على انها بدعه لكن لا نقول بدعه بل نقول هي صراحات عرفيه ولا عصر لها حينئذ هذه الالفاظ كلها تدل على معنى واحد لانه اذا قيل من نفلق المطالب الشارع فعله طلبا غير جازم ما المستحب ما طلبه الشارع في اذا ما دام الحقيقه واحده فالالفاظ حينئذ تكون متحده والندم ما في فعل ثواب ولم يكن في ترك عقابه ثم قال وليس في المباح من ثواب فعلا وترك بل ولا عقابه هذا هو الحكم الثالث من احكام الشرع التكليفيه وليس في المباح يعني هو المباح والمباح لغه هو المعلن والماذون فيه معلن والماذون فيه قالوا باح بسره اباح باح واباح يعني يكون متعديا بالهمزه وادونها باح بسره يعني اعلنه وأباح بسرن كذلك أعلنه وأباح المال لزيد أذن له في الأخذ والترك وتعريفه المصنفون ذكره به بالثمر كذلك والحكم والأثى وأما تعريفه فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ما أي فعل مكلف إذن المباحن وصف لأفعال المكلفين وصف لافعال المكلفين قولا او فعلا او اعتقادا او نيه او تركا اقول هذا مباح بمعنى انه لا يتعلق به امر لم يامر به الشارع من حيث الايجاد يعني غير مطلوب الفعل فخرج ماذا الواجب والمندوب لانهما مطلبان الايجاد الفعلي ولا نهي يعني لم يطلب الشارع الكف عنه حين اذا استوى فيه ماذا الفعل والترك ونقول هذا خرج به المكروه والمحرم لانه مطلوب والتركي مطلوب والتركي اذا تقابل هنا الامر والنهي وهذا اللي مر معنا ان قولهم في مزيد في تعريف الخطاب في تعريف الحكمي خطاب الله قالوا بالاقتضاء يعني بالطلب والطلب من يكون طلبه ها فعل او طلب ترك طلب فعل او طلب ترك حين اذا انحصر علم الاصول في الجمله في باب الاوامر والنواهي في باب الاوامر والنواهي لان الامر آمارا. إما نكون امر اما ان يكون امر ايجاب وهو الواجب واما ان يكون امر استحباب وهو المستحب واما باب النهي نها حينئذ النهي حينئذ نقول هذا اما نهيا ها نهي تحريم فهو محرم واما نهي كراهه وهو المكروه يعني ما طلب الشارع فعله او عدمه عدمه بمعنى انه لم يوجد اصلا كف عنه فالحصرت الاحكام الشرعيه التكليفيه اربعه في هذين البابين ولذلك اعظم ابواب اصول الفقه مما ينبغي العنايه به ما هما الاوامر والنهي ما لا يتعلق به امر ولا نهي قال لذاته لذاته يعني لا لغيره بمعنى انه قد يتعلق بهذا الفعل امر او نهي لغيره يعني لغيري هذا الفعل والمراد به هنا ان الذي يعرفه الاصوليون المباح الباقي على وصف الاباحه المباح الباقي على وصف اباحه لان المباح قد يكون وسيله لماامور به وقد يكون وسيله لملهي عنه وعندنا قاعده وهي الاحكام لها الوسائل لها احكام المقاصد حينئذ بعض الفقهاء جعل هذه القاعده منحصره في المباحات فقط قال هذه القاعده لا تطبق الا على المباحات لان الواجب بذاته لا يحتاج الى هذه القاعده هو واجب الدليل لكن المباح لم ياتي دليل بايجابه او تحريمه حينئذ نحتاج الى هذه القاعده وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد فإذا كان المقصد واجبا وهذا الفعل الموصل الى هذا المامور به الواجب مباح في الاصل حين نقول صار واجبا صار واجبا باعتبار ذاتي او باعتبار غيره باعتبار غيره لانه باعتبار بالنظر ماذا هنا بالنظر لكونه وسيله الى غيره هذا المراد به بذاته لا باعتبار الوسيله وبغيره باعتبار كونه وسيله اذا عندنا عندنا نظران هنا النظر الاول للمباح باعتباره عدم كونه وسيله الى شيء اخر وهذا الذي يعنيه الاصلي هنا وهذا الذي ينطبق عليه الحد واما اذا كان وسيله لغيره حينئذ نقول هذا المباح انقل حكمه وصار ماذا وصار له حكم ما صار وسيله له لانه قد يكون وسيله الى محرم فيكون المباح ماذا محرمه لانه افضى الى محرم وكل ما افضى الى محرم فهو محرم قد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وهل يكون مباحا لا لانه بالنظر على على اصلي بقائه على وصف الباح اذا قوله لذاته اراد به الاحتراز عن المباح الذي صار له حكم شرعي تكليفي حيث الوجوب والندب والكراهه والتحريم وليس هو المعنيه هنا لانه يوصف بكونه واجبا او مندوبا او مكروها او محرما وليس في المباح من ثواب هذا ذكر لثمر وا والاثر فعلا وتركا بل ولا عقابه ليس في المباح من ثواب ثواب اشعرابه و... اسم ليس سنت ليس ليس اسم هو مرفوع وجررت هنا من حرف جر زائد سنت اذا في المباح هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم من حرف جر زائد ثوابي هذا اسم ليس مرفوع ورفع ضمه مقدره على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد وهو من ومن هنا جاء تحقق في الشرطان وهو ان مدخولها نكره عند البصريين وفي سياق النفي لانه لا يصح ولا يجوز عند البصريين دخول من زائدة الا في كلام منفي وان يكون مدخولها نكره اما المعرفه فلا تدخل لا لا تدخل بخلاف البصر بخلاف الكوفيين وجوز دخولها في الاثبات قد كان من مطر قد كان من من مطر جوز دخول في الاثبات اذا من ثواب نقول ثواب هذا اسم اسم ليس كذلك هنا قال فعلا ولا تركا فعلا وتركا فعلا هذا منصوب من على التمييز او بنزع الخافض يعني اصل في فعله ليس في المباح من ثواب في فعله نزع الخافض حين اذا حذفت فيه فانتصب هذا لا يقال بانه قياس وانما هو سماعي يعني ما نقل عن العرب وكان الاصل كلام فيه حرف جر ثم حذفه فانتصب ما بعده حينئذ نقول هذا سماعي الا في ان وان كما هو موضح في محله وهنا نرجح انه تمييز وكذلك تركا معطوفا عليه وهو تمييز كذلك وجوز بعضه من له منصول بالنزع خافض يعني في تركه ليس في المباح من ثوابه فعلا وتركا يعني ليس في فعله ثواب وليس في تركه ثواب إذن استوى الأمران من حيث الثواب فقوله فعلا وتركا يتعلق بالأمرين بالثواب وبالعقاب يعني ذي ليس في فعله ثواب لا فعلا اجادا ولا ترك فاذا فعله لا يثاب واذا تركه كذلك لا لا يثاب بل ولا عقاب بل هذه للانتقال وليست للاضراف ولا عقابي يعني ليس في المباح من عقابي فعلا وتركا اذا الثواب والعقاب هنا مصبان على الفعل والترك ليس في فعله ثواب وليس في تركه ثواب والعكس بالعكس ليس في فعله عقاب وليس في تركه عقاب وضح هذا هذا المباح ويسمى حلالا وجائزا قال رحمه الله تعالى ضابط المكروه عكس ما نذم كذلك الحرام عكس ما يجم ضابط المكروه هذا الرابع من الاحكام التكليفيه سبق المباح انه ليس من الاحكام التكليفيه ولكن ذكره هنا من باب التغليب بابي من باب التغليب فانه مر معنا بالاقتضاء او التخيير اذا متقابلان اذا ليس داخلا فيه بالاقتضاء فالاقتضاء هو الذي يتعلق به التكليف لانه اما ايجاب او ندب او تحريم او كراهه فلاحكام التكليفيه منحصره في هذه الاربعه وامما المباح فليس حكم تكليفيا وانما ذكره الاصليون هنا باعتبار ماذا باعتبار التكليف وبعضهم يرى انه تكليف باعتبار وجوب الاعتقاد لكن هذا ضعيف لان الواجب كذلك يجب اعتقاده والمندوب كما مر معنا يجب اعتقاد انه مندوب وهكذا وذكر بعضهم كذلك ان المباح هنا وهذا انس وقد يقال بانه لا باس به ان المباح هنا وصف للمكلف يعني قلنا فيما مر هنا ما طلب ما ما, ما تعرف ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ما يعني فعل مكلف اذا وصف الاباحه لافعال المكلفين فالمكلف هو الذي يقال فعله وتركوا مباح اما الصبي غير مكلف لا يصب الاباحه والبهيمه فعلها لا توصف بالاباحه من هذه الحيثيه كونه هذا الوصف الذي هو الحكم الشرعي متعلقا بافعال المكلفين سمي ماذا حكما تكليفيا حكما تكليفيا وهذا لا باس به لا باس به بمعنى الحسن لكي ماذا هل نفي كونه حكما تكليفيا ينفي كونه حكما شرعيا لا لا تلازم بينهما نقول هو حكم شرعي هل اباحه حكم شرعي ولكن ليس بحكم تكليف ليس بحكم تكليف فاذا انتفى الحكم التكليفي لا يلزم انتفاء الحكم الشرعي لان بعض المسائل قد نص الشارع على حلها وما نص الشارع على حله حينئذ هذا لا يجوز العدول عنه فقد يؤدي الاجتهاد الى الى الحل قاعدت أن العاصر في الأشياء لباحة دلت دليل عليها وإذا كان كذلك حنيذ الحكم في الإباحة حكم شرعي وليس حكما عقلي كما زعم بعضهم وضابط المكروه عكس ما ندب هذا هو الرابع وهو ما يسمى بي المكروه حيث وصموا بي بالكراهة المكروه ضد المندوب ضد المندوب ولذلك قال عكس ما ندب وهو لغة ضد المحبوب أخذ من الكراهة وقيل من الكريهة وهي شده في الحرب يقال يوم الحربي يوم الكريها واما بالنسبه للصلاح فنقول ما طلب الشارع وتركه طلبا غير جازم ما طلب الشارع وتركه طلبا غير جازم اذا هنا طلب يقابل الطلب السابق في الايجاب والندب او في الواجب والمندوب هناك مطلوب الايجاد وهنا مطلوب الترك والاعدام ما طلب يعني فعل مكلف طلب الشارع تركه وعدم ايجاده طالبا غير جازم ما طلب الشارع تركه خرج الواجب المندوب والمباح ودخل معنا المكروه والمحرم لانهما يشتركان في كون كل منهما مطلوب الترك قوله طالبا غير جازم خرج به المحرم لانه مطلوب الترك طلبا جازما جازم جازم جازم جازم جازم قال هنا ضابط المكروه عكس عكس عكس هنا بمعنى خلاف وليس يعني العكس اللغوي وليس العكس للصلاح الذي يعنيه المناطق انما المراد به انه خلاف ضابط المكروه عكس ضابط المراد بضابط ضابط يعني قاعده يطلق الضابط كما يذكروا الفقهاء في كتب القواعد الضابط والقاعده والاساس والقانون والعاص هذه مترادفه حيث المعنى للصلاح لكن من حيث المعنى اللغوي بينها بين فروق لكن ضابط المكروه يعني قاعده المكروه واصل المكروه واساس المكروه عكسه يعني خلافه ما ندب ما الذي ندب ما ندب يعني الذي ندب ومر معنى قاعده وهي ان الموصوله مع صلتها ما شاء الله طيب ان الموصوله مع صلتها في قوه المندوب يعني عكس المندوب كيف يكون عكسه عكس يعني خلافه المندوب ها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اعكس المعنى هنا يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله اذا حصلت العكسيه صاره خلافا له جيد عكس ما ند يعني عكس المندوب لكن هنا قيد كما قيد في ما سبق يعني ما يثاب تاركه قصدا وامتثاله جال. لانه لا ثواب الا بنيه في الايجاد جال. وفي الترك ومثله الترك لما يحرم هل مثل ماذا مثل الواجب. الواجب وليس في الواجب من نواه عند تفرق القصد الامتثالي جال. فيما له النيه لا تشترط غير ما ذكرته بغلطه مثله الترك اذا الواجب والمتروك وال... وال... وال... وال... نقول هذا كل منهما لا ثواب الا بنيه في الايجاد وفي ها وفي الترك لكن التارك قال نعم ذا مسلم ذا الذي هو التارك المحرم مسلم مما ذا من, من الاثم بخلاف الواجب لو لم ينوي الامتثال في الصلاه صلاته لا تصح لا تنعقد هل سلم من الاثم لا لا يسلم لا تبرئ الذمه ولا يسقط الطلب الا بصلاه معنيه لان انما الاعمال بالنيات حينئذ لا تصح الصلاة إلا إلا بنية فلا ترزق لو صلى صلاة بدون نية حينئذ لا يسلم من الاثم ولا يسلم وأما ترك المحرمات ولولا ينوي نعم لا ثواب لكنه مسلم من العقاب ف تارك الربا قد يترك الربا ولا يخطر بباله كذلك وحينئذ نقول اذا لم يخطر بباله وقد تركه يؤجر لا يؤثم ولذلك قول الإنسان له السحر كم وكم يترك ويتنزع عن المحرمات ويغيب عنه هذا المعنى أنه ترك الزنا اتثال الخوف من الله تعالى وترك الربا كذلك وترك الكذيب وترك سوء الظن كل ذلك لو أحسن النية فيه لنال من الأجور ما لا يعلمه إلا الله لكنه لا يخطر بباله أو نفسه لا تحدثه أو تاباه الطباع السليم حينئذ نقول هذا وان سلم من الاثم في الدنيا والاخره لكنه لا يؤجر على على هذا الترك حينئذ لا ترك لابد ان يكون بقصد الامتثال والقربه والطاعه وضابط المكروه عاكسه ما ند اذا لا ثواب في فعله وهذا قطعا لا ثواب في تركه الا بنيه لا ثواب في فعله لو تلبس به ياثم لا ياثم يثاب لا يثاب قطعا واما اذا تركه فلابد من النيه كذلك هو حكم تكليف كالمندوب وهذا واضح وهو منهي عنه حقيقة كما أن المندوب مأمور به حقيقة مندوبه مأمور به حقيقة على الصحيح كما سيأتي به محله كذلك الحرام عكس ما يجب هذا النوع خامس وهو خاتمة الأحكام التكليفية وهو الحرام حرام لغة الممنوع ويسمى المحظور حرام كذلك كذلك الحرام كذلك هذا جار ومجرور متعلق محذوف حال مقدم والحرام هذا مبتدا عكس خبره والمراد بالعكس العكس اللغوي وليس العكس للصلاح ما يجب ندب هذا مغير الصيغه يجب هذا غير مغير الصيغه يعني ندب هو نائب فاعل الضمير يعني ندب على وزن فعل والليسم مبني عليه الفاعل فلا يطلب فاعلا بل يطلب نائب فاعل يجب هذا على اصله اينن يكون مبنيا للمعلوم فيقتضي او يطلب فاعلا يجب هو اين اذا ما اسم موصول معن الذي ويجب صلتها والموصول مع صلته قوه المشتق يعني عكس الواجب كذلك الحرام عكس الواجب وهذا باعتبار تقسيم احكام الشرع التكليفيه اما باعتبار الشرعي فالحلال والحرام ضدان كذلك ولا تقولوا لما تصرف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام اذا الحرام عكس ماذا في الشرع عكس الحلال وليس عكس الواجب لكن باعتباري الاصلاح والتعريف فالحرام عكس الواجب لان الحرام ما طلبه الشارع ترك والواجب فعله وهناك نقول في الواجب ما طلبه الشارع فعله طلبا جازما هنا ما طلب الشارع تركا وطلب انجاز اتحداه في ماذا في الجزم احسنت اتحداه في الجزم كل منهما الجازم حينئذ نقول هنا عكس ما قلناه في الواجب في الواجب قلنا الجزم باعتبار ماذا باعتبار التنصيص على انه مطلوب الاجاده صل الى عقله او على عدم وجود قرينه صارفه هنا بارتب العقوبه على الفعل وهناك رتب العقوبه على على الترك والترك بالعقابه هنا والفعل بالعقابه عكسه عين يريد نقول عكسيه هنا من حيث المعنى الذي ذكرناه اذا وكذلك الحرام يعني الحرام وكذلك مثل ذلك عكسه اي خلاف ما يجب اي الواجب فهو ما يثاب على تركه ويعاقب ويعاقب على فعله يثاب على تركه قصد امتثالا ويعاقب على على فعله فان فعله متعمدا لا عذر له اذا يعاقب اما لو كان نسيانا فكل لا يعاقب انه غير مكلف غير غير مكلف ثم قال رحم الله تعالى وضابط الصحيح ما تعلق به نفوز واعتداد المطلقه وضابط الصحيح عرفنا الضابط والقاعده والاساس والقانون والاصل ضابط الصحيح قد جعله المصنف فيما مر قال مع الصحيح مطلقا الفاسد ظاهر صنيعه ان الصحيح والفاسد من الاحكام الشرعيه التكليفيه قد قال به قوم لكن الصواب ان هذين النوعين من الاحكام الشرعيه الوضعيه وليست التكليفيه لماذا لان الفرق بين التكليف وبين الوضع ان التكليف من صنع العبد من فعله افعل لا تفعل واما الوضعيه فليست من صنعه ليست من الحيض ليست من صنع الحيض ليس من صنع البراء قطاعه ليس من صنع المراة وان تلبست ببعض الامور التي تاتي بالحيض او تقطعه هذا فعل لشيء قد تفعله وقد يترتب وقد لا يترتب كالشفاء بالنسبة للدواء هو مأمور بتعاطي الدواء لكن قد يحصل الشفاء وقد لا لا يحصل كذلك الاحكام المتعلقه بالحيض وانقطاعه اذا الاحكام الشرعيه التكليفيه مطلوبه الفعل او الترك وكل منهما يكون من جهه المكلف وامما الوضعيه وليست من شأنه البتة بل هي من صنع الله تعالى وهذا فرق جوهري بين النوعين فهي أوصاف وأعلام وضعت للفعل والترك أو نفوذ واعتداد وإلغاء نحو ذلك وضابط الصحيح الصحيح يعني السليم وهو في اللغة بهذا المعنى لأنه صفة مشبهة صحيح فعيل صفة مشبه فهو في اللغة السليم ضد المريض من حيث وصفه بالصحة عرفها المصنف بقوله ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا ما يعني فعل مكلف تعلق الالف هذه اطلاقيه للاطلاق تعلق تعلق ما الذي تعلق نفوذ اذا نفوذ هذا فاعل به متعلق بتعلق به جار ومجرور تعلق به بتعلق والضمير هنا يعود الى إلى ما اذا تعلق نفوز واعتداد به بهذا الفعل الصادر من من المكلف واعتداد هنا فرق المصنف بين النفوذ والاعتداد قيل النفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع وقيل هما بمعنى واحد هما بمعنى واحد والصحيح انهما بمعنى واحد واختلفا في الاستعمال فرق بين المسالتين النفوذ هذا يختص بالمعاملات فلا يقال الصلاه النافذه او عباده النافذه وانما يقال ماذا عقد نافذ بيع نافذ عقد نكاح نافذ طلاق نافذ وهكذا واما في العبادات فلا يصح ولا يصح ان يطلق النفوذ على عباده اما الاعتداد هذا يوصف به المعاملات والعبادات يقال بيع اعتد به قالوا صلات واعتد بها وهكذا اذا به نفوذ واعتداد النفوز من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع هكذا قيل وقيل هما بمعنى بمعنى واحد نفوز العقد وقد اختص به بالعقل يعني قالوا عقد نافذ نفوز نفوز العقد قيل اصل من نفوز السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي وكذلك العقد العقد انما يُنشأ لأجل ما يترتب عليه من المنفعه كذلك يبيع ويشتري من اجل ماذا من اجل ان البائع يرغب في الثمن الذي في يد المشتري والمشتري يرغب في ماذا في السلعه التي بيد البائع كل منهما قلبه معلق بما في يد الاخر ويزهد فيما في يده كذلك فالبائع يزهد فيما في يده لا يريد انما يريد الافكاك منه فيبحث عن من يشتري اذا هو زاهد فيه يطمع فيما يد المشتري والعكس بالعكس متى نقول العقد نافذ اذا صح امتلاك الثمن من المشتري الى البائع وصح امتلاك السلعه من البائع الى المشتري اذا نفذ بان امتلك البائع الثمن الذي اخذه من المشتري وامتلك المشتري السلعه حينئذ نقول نفذ العقد بمعنى انه ترتب عليه المقصود وهو وهو التمليك في بالبيع وكذلك المنفعه في الاجاره وكذلك حل المرادبه في, في النكاح والى الى اخره اذا نفوذ العقد بلوغ المقصود من الرمي هذا الاصل فيه يعني يسمى بذلك لاجله لاجل ذلك وكذلك العقد اذا افاد المقصود المطلوبه منه سمي بذلك نفوذا فما ترتب عليه اثره والاعتداد كذلك هو بنفسه المعنى بمعنى ان الشارع حكم بصحه العباده او نفوذ العقد لكن متى اذا اجتمعت الشروط والواجبات والاركان وانتفت الموانع فهو علامه من الشارع على كون العباده قد استوفيت الشروط والاركان وانتبهت الموانع كذلك الشان فيه العقود والمعاملات قوله مطلقا اراد به ماذا ان الصحه تدخل العباده وتدخل المعاملة فالإطلاق هنا ليشمل النوعين معاملة صحيحة عبادة صحيحة والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد والفاسد من حيث وصمه بالفساد وهو مرادف للبطلان على الصحيح عند النصريين خلافا للأحناف وإن فرق بينهم الفقهاء كما سيته والفاسد من حيث وصمه بالفساد هو في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا الذاهب ضياعا وخسرا واما في الشرع فعرفه للمصلي بقوله الذي به لم تعتدد ولم يكن بنف يعني عكس الصحيح الصحيح ترتب عليه النفوذ والاعتداد الفاسد اذا تخلف شرطه او انتفاركن او واجب او سوف الشروط والاركان لكن وجد مانع اين اذا لم ينفذ العقد ولم يعتد به بالعباده, بالعبادة. اذا عكسه الصحيح. الصحيح صحيح متى نطلق الصحه عند استيفاء الشروط والاركان وانتفاء الموانع اذا انتفركن واحد ولو لم يوجد مانع قلنا هذه العباده فاسده وهذا العقد فاسد او استوفيت الشروط والاركان لكن وجد مانع حينئذ نقول هذا العقد فاسد سواء كان عقدا نقول هذا فاسد سواء كان عقدا او او عبادته الذي به به يعود الى الذي لم تعتدد به انت ولكن هذا لابد أن يكون محكوما من جهة الشرع لأن الاعتداد بالشيء بالعبادة لابد أن يكون معلقا على كون الشيء ركنا أو واجبا أو شرطا ومعلومنا أن الشروط والأركان والواجبات لا يحكم بها إلا من جهة الشرع فلا نقول في الوضوء مثلا أن هذا شرط للبدليل شرعي ليس عندنا اجتهاد هنا الاجتهاد في للصنباط فقط وأما إذا لم يكن ونأتي بشرط مستحدث نقول هذا مردود على الصاحبين لماذا؟ لأن الوضوع عبادة ما فيها من أركان واجبات وكذلك شروط سابقة حينيذ نقول هذا لا يكون إلا بدليل شرع لا يكون إلا بدليل شرع فكل شرط يثبت في الشرع لابد من هذا في العبادات لا بد من دليل شرعي واضح بين لانه لا مقام هنا للاجتهاد انما الاجتهاد في الاستنباط فحسب انما يختلفون هل النوم ناقض للوضوء ام لا كذلك نواقض الموانع لكن لا بد من, من اصل <تصفيق> الذي به لم تعتدد يعني انت ولم يكن بنافذ اذا عقد هنا خاص النفوز بماذا بالعقد الفاسد الذي به لم تعتدد مطلقا عباده او معاملته وقال ولم يكن هو يعود الى الذي بنافذ الباء هذه زائده نعم الباء زائده لانها جاءت في خبر يكن خبر يكن بنافذ بنافذ اصلا لم يكن نافذا نافذا اذا عقد اذا اذا عقد حينئذ اذا لم اذا عقد لم يكن بنافذ متى اذا استوفى الشروط او لم يستوف الشروط الثاني اذا استوفى الشروط وجد مانع او لم يوجد مانع وجد مانع اذا يكون عدم النفوذ عدم الاعتداد بنظري اما لعدم استيفاء العباد اركانها وشروطها او استوفيت لكن وجد مانع وجد وجد مانع اذا الفاسد عرفه المصنف بما بما ذكر والفاسد قلنا بما ما مر انه بمعنى بمعنى البطلان المشهور في تعريف الصحه في العباده عند الجمهور انها الاجزاء واسقاط الطلب الاجزاء واسقاط الطلب متى مقيل هذه العباده موجزه واسقطت الطلب بمعنى انه لا يطالب باعادتها مره ثانيه حين نقول هذه العباده صحيحه ونقول هذه عباده موجزه بمعنى ان المكلف غير مطالب ان المكلف غير مطالب بالاعاده وبراءة الذمه ذمه المكلف من تحمل هذه العباده واسقاط الطلب هذا في العباده وام الصحه في المعاملات فهي ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد كل عقد له اثر خاص كل عقد له اثر خاص ولذلك نقول البيع اثره انتقال الملكيه وفي الايجار المنفعه وفي النكاح حل المراه وهكذا اين يوجد اختلاف الملكيه غير المنفعه ملكيه العين غير المنفعه منفعه العين ولذلك الايجاره والبيع يختلفان في ان الاجاره عقد على منفعه هذا لاصره واما البيع فهو عقد على على عين عقد على على العين هذا بالجمله وهنا قال ترتب الاثر المقصود من العقد على العاقد ولم يعين الاثر لان يختلف من عقد الى عقد اخر واما الفساد في العباده فهو عكس الصحه والعباده وهو عدم الارزاء وعدم اسقاط الطلب والفساد في المعاملات عكس الصحه في المعامله وهو عدم ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد وهذا احسن ما قيل فيه في في التعاريف الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور الا في مسائل اشهرها مسالتان في الحج فرق بينهما فالفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول قالوا هذا حج فاسد ولا يعبر عنه بالباطل والباطل مرتد فيه عن الاسلام تدن في عن الاسلام فاذا احرم ف جامع قبل التحلل الاول فسد حجه ولم يبطل واذا ارتد في اي مكان حين يقول هذا بطل حجه ما الفرق بينهما من حيث الاثر الفاسد يتم حجه والباطل يخرج انه كفر تدعي الاسلام المساله الثانيه في النكاح قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي قالوا هذا فاسد والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتده او الخامسه وما زاد قال رحمه الله تعالى والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل للفقه اخص لما بين الناظم رحمه الله تعالى تعريف العلم فيما سبق بقول ماذا او تعريف الحكمي او تعريف الفقهي قال الفقه ما هو علم كل حكم شرعي فذكر العلم ذكر العلم ما العلاقه بين العلم والفقهي هنا اراد المصنف ان يبي بهذا البيت ان العلاقه بينهما العموم والخصوص المطلق كل فقه علم وليس كل علم فقه لان لفظ العلم يصدق على الحديث والتفسير وما سواه والفقه يختص بالعلم بالاحكام الشرعيه العمليه واضح هذا الذي فرق بينهما وهذا لا يحتاج الى الى ذكره العلم ذكره استطرادا لكن من باب ان الفقه بالمعنى الشرعي اما الفقه بالمعنى اللغوي حينئذ هو مرادف للعلم ان الفهم هو ادراك الكلام على المراد به قلنا فيما سبق ان ان الفقه في اللغه هو الفهم ما معنى الفهم ادراك الكلام العلم في اللغه ما هو ادراك المعاني مطلقا كذلك هنيد ترادف لكن المراد هنا العلاقه بين الفقه بالمعنى الشرعي العام لان يختص ببعض الاحكام الشرعيه دون دون سواها ما علاقته بلفظ العلم الشرعي مطلقا بينهما العموم والخصوص المطلق يعني للوجه والفرق بين العموم والخصوص المطلق انهما يحتاجان الى مادتين ماده الاجتماع وماده الافتراق ماده يرتميان فيه وماده يفترقان واما العموم وخصوص الوجه هذا من اسمي يحتاج الى ثلاث مواد ماده الاجتماع وماده افتراق العام عن الاخص ولا خاص عن العام يعني ثلاث مواد ثلاث ثلاث مواد قال والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما النسبه عنيد العموم والخصوص المطلق لم يخص لفظ الفقه لا نعم والعلم لفظ للعموم يعني العلم لفظ عام لفظ عام لفظ للعموم لا يختص المراد بالعموم هنا المراد به الشمول يعني العلم لفظ شامل شامل, شامل لسائر الفنون فكل فن يقول هو علم النحو علم الصرف علم التفسير علم وهكذا والعلم لفظ للعموم يعني للشمول لم يخص هذا اللفظ لفظ العلم للفقه مفهوما من حيث المعنى مفهوما بل الفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم بالمعنى العرف العام بل الفقه اخص يعني الفقه بالمعنى الشرعي نقيده اخص مما ذا من العلم بالمعنى العرف العام هنا اذا نقول بينهما عموم وخصوص مطلق كلما وجد الاخص وجد الأعم. الاعم والعكس, والعكس ولا عم. عكس اي ولا ولا ورد الاخص هنا ماذا, ماذا؟ الفقه ورد العلم ماذا؟ كذلك كلما ورد الاخص الذي هو الفقه هل نقول هذا هذا عالم ورد العلم لكن قد يرد التفسير ولا يوجد الفقه ولا يوجد الفقه هنا البحث ليس المراد به ان التفرقه بين ما ذكرناه سابقا تخصصات لا ليس هذا هذا التخصص امر بدعي عصري حادث احدثته وافرزته الجامعات بتخصصاتها والا الشرع علومه مترابطه كل منهما يخدم الاخر اليس عندنا فقيه لا يفقه في الاصول بتى نعم قد ياخذ ما يحتاجهم من المسائل الاصوليه وما تفرع يتركه لكن لا يكون عنده المام بفن الاصول هذا لا وجود له هذا لا حدود لهم وكذلك اصول إلى لغوي ومفسر ليس عنده شيء من الفقه وهكذا فالعلوم كلها مترابطه يخدم بعضها بعضا وهذا هو سنن اهل العلم باطباق يعني سنن اهل العلم الذين ها تراجمه في الكتب <تصفيق> باطباق لانك لو نظرت في كيفيه تعلمه لوجدت انه قرا وقرا وقرا وتربى على سائر العلوم و والمتون ولذلك تجد العالم الواحد له في التفسير وله في الفقه وله في الرجال الى اخره خلاف الان خلافه وعلمنا معرفه المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم عرف العلم لانه جيلس بتعريف اصول الفقه او بتعريف الفقه كذلك ولا تعرف حقيقه الشيء الا بمعرفه جنسه وللاشاره الى ان اصول الفقه من جنس العلم لانه قال فيما مر والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقيه وكذلك اصول الفقه نوع من انواع العلم على كل نصوليون جرت عادتهم هنا لبيان حقيقه العلم ثم بيان اضاده وهو الظن والشك والوهم بان الحكم الشرعي هو ادراك نسبه ادراكه ادراك نسبه هذه النسبه قد تكون على جهه القاطع واليقين وما يسمى بالعلم الجازم عندهم ادراك الجازم وقد تكون لا على, على جهه الجزم حينئذ اما ان يكون احد الطرفين راجحا فهو الظن ويقابله المرجح وهو الوهم قد يتساويان حينئذ يكون يكون شك فلا بد من اعتبار هذه المساله لان الناظر قلنا فيما سبق ان الفقيه ينظر في الاحكام الشرعيه باعتبار ماذا باعتبار اثباتها لافعال المكلفين وينظر في افعال المكلفين باعتبار اثبات الاحكام الشرعيه لها كل منهما متواطئ مع مع الاخر حينئذ بحثوا في هذه حرام او ليس بحرام هذا الفعل فاذا كان كذلك حينئذ قد يقطع وهي السائق بالحكم وقد يقع عنده نوع من التردد لكن ثم راجح ومرجوح وقد يستوي عنده الامر لا يدري ينظر في الادله فلا يخرج بحكم شرع اذا يحتاج الفقيه ان يعرف ما هو الذي يفتى به لانه سيفتي بماذا سيفتي بماذا كلما نظر وشك هل قال هذا كذا لا لا بد بماذا لا بد من اما انه علم واما انه ظن راجح هذا الذي يفتى به واما هل ينسب لمن تردد قول او لا او توقف هذه مسالته الاصلاحيه مسالته الاصلاحيه لانه اذا سئل قال المتوقف المفتي ماذا سيصنع؟ ما استفاد شيئا. المفتي يريد ماذا؟ يجوز او لا يجوز. لكن اذا قال انا متردد انا متوقف الله اعلم هو يا السفيد المتكلم لانه من الورع وهذا الاص وهذا دينه يوجب عليه ذلك اذا لم يعلم يقول لا ادري لا اعلم لكن المفتي هل يستفيد شيئا؟ الجواب لا. لا يستفيد شيئا من حيث المساله قد يستفيد تربيها وادبا من حيث ذلك لكن من حيث المساله لا يستفيد شيئا بالتا. وعلمنا اضافه الى المتكلم علمنا يعني البحث هنا فيما يسميه بعض المناطق بالعلم الحادث يعني ما يتعلق بالمخلوق وليس الحد بلازم ان نحشر فيه صفه البارجه لو علمه علمه المتعلق به وعلمنا اذا اضافه الى المخلوقين لان البحث فيه هو العلم العلم الحادث وعلمنا معرفه المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم عرفه صاحب الاصلي بقوله معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع علمنا معرفة مر معنا ثم فرقا عند كثير من ارباب التاليف علماء فرقا بين العلم والمعرفة يجتمعان في ان كلا منهما ادراكه ادراكه والادراك هذا المراد به وصول النفس الى المعنى بتمامه هذا الذي يعنيه أهل المنطق وصول النفس المراد بالنفس هنا العاقله التي تفهم يعني محل الادراك الذي يكون في الانسان العقل او القلب حينئذ نقول وصول النفس الى المعنى بتمامه يعني بكماله خرج به ان وصلت النفس الى المعنى لا بتمامه هذا يسمى ماذا سمى شعورا ولا يسمى علما سمى شعورا ولا يسمى علما علم فاذا انتفى الانتفى العلم ولذلك ياتي فقراهم لا يشعرون عظم حمله على هذا المعنى وان كان معنا الصلاح كان معنا الصلاح والله اعلم اذا الادراك وصول النفس الى المعنى المعنى المراد به هنا ما يفهم من اللفظ ثم قد يكون مفردا وقد يكون مركبا قد يكون مفردا وقد يكون مركبا ان كان مفردا فادراكه يسمى تصورا وان كان مركبا وهو ما ليس بمفرد هنا اذا يسمى ادراكه تصديقا فنحصر العلم في هذين النوعين اما تصور واما تصديق ادراكه مفرد تصورا علم ودركه نسبه بتصديق أسم. يعني علم حينئذ ما يعبر عنه بالتصديق المراد به ادراكه النسبه التي يسميها النحاة والبيانيون بالجمله الاسميه او الجمله الفعليه هذا من باب التقييم كما ذكر الشيخ الامير رحمه الله تعالى ان يقال بان التصديق هنا من باب التقريب ان ادراك المعنى المفاد من الجمله الاسميه او الجمله الفعليه لانه مر معنى ان الجمله الاسميه او الجمله الفعليه هو ما يسمى بالفائده التامه واذا وردت الفائده التامه ورد الكلام حينئذ بقي ماذا ما عدا هذين النوعين الجمله الاسميه والجمله الفعليه فدخل فيه المفرد في باب الاعراب ودخل فيه المثنى ودخل فيه الجمع ودخل فيه المركب الاضافي سائر المركبات التي لا تفيد فائدة تامة فادراكها يسمى تصورا ادراكها يعني فهمها يسمى تصورا اذا فهمت المراد بغلام زيد انت تصورت اللفظ مع كونه مركبا اذا ادركت معنى كلمه زيد ادركت ماذا يسمى ماذا يسمى تصورا مع كونه مفردة ان قام زيد اذا ادركت معنى هذا الكلام يسمى تصورا اذا التصور ليس مراد به ادراكه مفرد ليس المراد به المفرد هنا الكلمه الواحده زيد فقط والى قام كل لا المراد به كل ما ليس باسناد تام فهنا اذا ادراكه يسمى تصورا ادراكه يسمى تصورا قال هنا علمنا معرفه معلومه معرفة المراد بها هنا الادراك الجازم ادراك الجازم ولذلك عبر في الاخير بقوله طابقت لوصفه المحتوم محتوم هذا اسم مفعول من حتم ومر معنى ان الحاتم بمعنى الواجب بمعنى الجازم اذا كان كذلك فيفسر هنا بقوله معرفه اي ادراك اي ادراك المعلوم ادراكا جازما ادراكا جازما حينئذ الادراك الجازم عند الاصوليين هو الذي يسمى علما واعلم ان هذا مجرد الصلاح فحسب يعني تخصيص الادراك بالجازم بكونه يسمى علما هذا قيل اول ما قال به الرازي لكنه يعتبر الصلاح فحسب واما العلم في لسان العرف فهو الادراك مطلق الادراك مطلق الادراك ولذلك جاء الظن بمعنى العلم كذلك وجاء العلم بمعنى الظن جاء في القران وقرره النحاة وغيرهم فدل على ان العلم المراد به الادراك مطلق الادراك وهذا ما عرف به العلم في في الشمسيه هناك في غزي العلم ادراك المعاني مطلقه هكذا مناطق اعصاب في هذا في هذا الموضع في تعريف العلم المناطق ادق من الاصوليين في هذا المعنى لكن الذي حمل الاصوليين على تقييده من باب أنه يقابل بالظن يعني من باب التخصيص الذي ينبني عليه مصلحة أما إلي دعوا بأن هذا المعنى الذي هو للعلم بأنه الإدراك الجاد هو المعنى اللغوي لا يقبل منه وإن أرادوا به للصلاح من أجل أن يقابله الظن من أجل أن يفت به أو لا ويبين أن هذه الأحكام قطعية أو ظنية إلى خيره حينيذ يقول هذا لا إشكال فيه لألن الصلاح ولا حتى فيه من الصلاح ولا مشاحه من الصلاح اذا كان كذلك فهنا يذ نفسر على تفسير المذكور اذا اراد الناظم هنا كصاحب الاصل كغيره من الاصوليين ان العلم هو الادراك الجازم فهو احد انواع العلم عند اللغويين اما عند اهل اللغه فهو مطلق الادراك علم ادراك المعاني مطلقه فدخل فيه الجازم وغير الجازم بل المطابق للواقع وغير المطابق له للواقع معرفه المعلومي. المعلوم معلوم هذا اسم مفعول في الاصل ما وقع عليه العلم هنا اذا ادراك المعلوم هو ادرك فكيف يدرك هذا قالوا من باب ماذا باب الدور في دور فيه دور وهو منتن لانك اذا فسرت المعلوم انه الذي ادرك بالفعل فمعرفته ادراكه مره اخرى كما قلت لك انت الان اجلس وانت جالس هذا محال هذا هذا محال لكن قف غير محال اجلس وانت جالس ان هذا محال عينئذ ولذلك الاصليون اشترطوا في المكلف بان يكون معدوما لماذا لان لان الموجود يكون من باب تحصيل الحاصل وهو محاله تتعلق به القدره اذا المعلوم المراد به هنا ما ادرك بالفعل عينئذ اللازم منه الدور واذا كان كذلك فلا بد من التاويل قالوا معرفه المعلوم معرفه ما من شانه ان يعلى ما من شأنه ان يعلم فيطلب فيعلم حينئذ لا لا دور فيه في التعريف وعلمنا معرفه المعلوم قالوا فيه دوره لان المعلوم مشتق من العلم فيترتب فيترتب معرفه احدهما على الاخر لانه اخذ بتعريفه وجوابه ان المراد المعلوم ما من شأنه ان يعلم فليس المراد بالمعلوم بالفعل بل بالامكان ليس المراد به المعلوم بالفعل لأنه تعلق به الإدراك وإنما المراد به ما يصح أن يتعلق به به الإدراك حين يذن نكون معلوما بالإمكان لا, لا بالفعل قال إن طابقت لوصفه المحتوم هذا المراد به على ما هو به بالواقع إن طابقت الضمين يعود إلى أي شيء إلى المعرفة إذن المطابقة معرفة المعلوم المطابقة المطابقة لوصفه ما المراد بالوس الهيئه يعني على ما هو به في الواقع واراد بهذين ان ثمه ثلاثه قيود هنا في التعريف قيد الاول معرفه المعلوم اذا ادراك خرج به الجهل البسيط لانه ليس فيه ادراك ليس فيه ادراك بالات حينا معرفه المعلوم هذا خرج به الجهل البسيط معرفه المعلوم المطابقه معرفه المعلوم غير المطابقه للواقع هذا جهل مركب جهل مراكب خرج بقوله إن طابقت لوصمه المحتوم أراد به المجزوم بمعنى أنه لا بد أن تكون هذه المعرفة جازمة خرج به الظن والشك والوهم وإن آخرين ثم قال رحمه الله تعالى والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصمه الذي به على لما عرف العلم عرف الجهل قد يقول قائل نحن قد نحتاج إلى العلم وأما الجهل هذا لن لا نحتاج Yin لأن العلم هو الذي يسعى إليه وأما الجاهل فلا يسعى إليه ولذلك يقال لمن تعلم وصار عالما كيف تعلمت ولا يقال لجاهل كيف وصلت له هذا المرحلة رحمك الله إذن الجاهل لا يقال كيف وصلت له هذه المرحلة زادك الله جنة أما العالم فهو الذي قال له كيف تعلمت إذن ما الحاجه اليه وبضدها تتبين الاشياء يعني من باب اتمام معرفه حد العلم يعرف الجهل جهلا والجهل قول في حده وتعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علم تصور الشيء يعني شيء الواقع المعلوم الذي من شان ان يعلم على خلاف وصفه يعني على خلاف هيئته الذي به على يعني ارتفع به عن غيره في الحد وهذا الحد كما ترونه لا يشمل النوعين الجهل وانما يختص بنوع واحد وهو الجهل المبارك الجهل المبارك وهنا انظر قال والجهل قل في حده تصور عرفنا التصور انه ادراك المفردات ادراك المفردات ولكونه خطا لم يعبر عنه بكونه معرفه لانه جهل لانه جهل لانه جهل, لأنه لأنه جهل ففرق بين التعريف العلمي فعبر بالمعرفة وهنا قال تصور لانه ليس بمعرفة اصلا وانما هو حصول شيء في الذهن حصول شيء في الذهن وان كان التصور عند المناطقة قد يطلق بالمعنى العام تصور عندهم نوعان تصور خاص وهو مقابل التصديق الذي ادراك المفرد وقد يطلق التصور بمعنى العلم بمعنى العلم لكن هذا قل استعماله عندهم قد يحمله عليه هذا المعنى هنا المراد هنا اشتهر ان هذا الحد فيه قصور لانه اختص باحد نوعي الجهل وهو الجهل المركب وهو تصور شيء على خلاف وصفه الذي به علا الذي به علا يعني به ارتفع على غيره لان الشيء اذا طابق الشيء وكان موافقا له ارتفع به عن غيره وقيل تعريف اخر حد الجهل فقد العلم حد الجهل فقد العلم فقد بمعنى العدم بمعنى العدم واراد بهذا ان يدخل الجهل البسيط جهل بسيط فراد ان يجمع بين الامرين فعبر ب فقد العلم او عدم العلم وهذا قاله يلزم منه ماذا اتصاف الجماد والبهيمه بالجهل وليس كذلك لان لان الشيء اذا كان فاقدا للشيء اما ان يكون قابلا له بطلبه او لا الا ما كن طالبا فحينئذ نقول لا فرق بين الجماد وبين الانسان وهذا ليس مرادا ليس مرادا المقصود هنا فقد العلم عدم العلم هذا يدخل فيه ماذا وصف الجماد بالجهل وهذا ليس مرادا لماذا لان الجهل وصف لمن ها لمن يكون قابلا للعلم هما ضدان نقيضان علم جهل من الذي يقبل العلم الجدار, الجدار البهيمه لا تقبل اذا لا تقبل بنقيضه فاذا كان الجدار لا يقبل العلم اذا لا يقبل نقيض العلم فلا يوصف الجهل بكونه جاهلا لكن التعبير هذا عدم العلم دخل فيه ماذا الجدار والبهيمه ولذلك قالوا التعريف الحسن ان يقال انتفاء العلم بالمقصود انتفاء العلم بالمقصود هذا يجمع ماذا يجمع كل ما من شانه ان يوصف بالعلم فاذا انتفى بسببي بالجهل فدخل فيه النوعان وهو الجهل البسيط والجهل المركب وقيل حد الجهل فقد العلم والاحسن ان يقال انتفاء العلم بالمقصود اي ما من شانه ان يقصد فيدرك اما بان لم يدرك اصلا وهو البسيط او بان يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب وهو المركب سمي مركبا لان فيه جهلين لان في جهلي جهلا بالمدرك وجهلا ب بانه جاهل لا يدري انه جاهل لا يدري انه جاهل ولما كان عنده عند الناظم كثيرا فقد العلم يشمل النوعين قال بسيطا او مركبا قد سمي بسيطا او اسقط الهمزه الوزن بسيطا او مركبا قد سمي يعني سمي بسيطا سمي مركبا والبسيط المراد به عدم الادراك ليس به ادراك البت واما الجهل المركب هذا فيه ادراك لكنه ادراك شيء على خلاف ما هو عليه فالفرق بينهما ان البسيط ليس معه ادراك والجهل المركب فيه, فيه ادراك يقدر لكنه مخالف للواقع ان طابق الواقع فهو المعرفه والعلم وان خالفه فهو ماذا فهو الجهل بسيطه في كل ما تحتثر تركيبه في كل ما تصور بسيطه اي بسيط الجهل بسيطه ضمير يعود الى الى الجهل بسيطه اي بسيط الجهل اي الجهل البسيط في كل ما تحت الثرى ثرى تراب كل ما تحت الثرى فاذا لم تعلمه فانت جاهل به توصف انك جاهل وهذا ليس بالصحيح لماذا لان لو لا يقصد بالعلم لا يقصد به بالعلم يعني ما في باطن هذه مقصود بالعلم ليس مقصودا لما يقصده من لا فكره عنده واما الذي شيء يطلب يكون مطلوبا عند الانسان وتتعلق به القدره والهمه حينئذ نقول اذا فقده يكون جاهلا به واما ما تحت التراب وهذا لا يبحث عنه الا الا التراب بسيط في كل ما تحت الثرى تركيبه يعني تركيب الجهل او الجهل المركب في كل ما مثال تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته أنقص المصنف هنا وتنميمه أنت في كل ما تصور في كل مثال أو شيء تصور على الألف للإطلاق تصور على ماذا؟ على ما هو عليه أو عكسه؟ عكسه تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته ووصفه في الواقع بين يدي نسمى جهلاً مركب اذا حد الجهل على الصحيح الذي يشمل النوعين هو انتفاء العلم بالمقصود فيشمل الجهل البسيط وهو الذي لا ادراك معه ومما تتعلق به النفوس الكريمه ويشمل الجهل المركب وهو الذي فيه ادراك لكنه لم يكن مطابقا للواقع ثم قال رحم الله تعالى والعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول فالاول اراد ان يعرف العلم او يقسم العلم بعدما عرفه العلم علمنا والعلم معرفه المعلوم وعلمنا معرفه المعلوم ان طابقت لوصفه المحتومه ثم قال والعلم اما باضطرار يحصل اذا هذا تقسيم للعلم باعتبار الطريق الموصل اليه مر معنا العلم قسمان تصور وتصديق والعلم قسمان ضروري ونظري ما الفرق بين التقسيمين نقول تقسيم العلم الى ضروري ونظري باعتبار الطريق الموصل اليه واما تقسيمه الى التصور والتواه التصديق فباعتبار ما يتعلق به اعتباري ما يتعلق به لان العلم هو الادراك علم هو الادراك والمدرك هو انت والشيء المدرك هو المساله واضح العلم هو الادراك والمدرك هو انت والمدرك هو المساله اذا ثلاثه اشياء العلم غير المدرك وغير المدرك ولذلك هو غير المسائل العلم غير المسائل هو ادراك المسائل ادراك المسائل وجوب صلاه الظهر جماعه هذا مساله ادراكها يسمى ماذا يسمى علما فرق بين النوعين اذا اراد المصنف ان يقسم العلم باعتبار الطريق الموصله اليه الى, إلى الى ضروري ونظري قال والعلم هذا مرتب على محذوف تقدير العلم الحادث قسمان وهذا لا نحتاج اليه لماذا لان عرفنا ان المصنف قيد فقال علمنا اي علم المخلوقين فلا يرد حينئذ هل يوصف الباري جل وعلا علمه بكونه ضروريا او نظريا هل يرد او لا يرد قل ليس بوارد ليس ليس بواردا حينئذ قل هذا التقسيم للعلم الحادث باضافته لا الى الى المخلوق وامما علم البالي فلا يقال في علمه انه ضروري ولا نظري اولا لعدم النص لان الوصف موقوف على النص اوصاف توقيفيه صفات توقيفيه وكذلك النظري يسبقه جهل ففيه نقص فان ينفي من حيث المعنى ومن حيث عدم الدليل والضروري لعدم الدليل يعني لا نوصف البارئ لو علم بكونه ضروريا لعدم الدليل واما من حيث المعنى فهو ليس فيه معنى باطل واما المكتسب هذه يستلزم ان ما قبله انه يسبق جهله يعني ينظر ويتامل لم يعلم ثم علم هذا المراد بالعلم النظري لم يعلم ثم علم يحتاج الى نظر واستدلال وبحث واجتهاد فيعلم قل هذا البارئ لو علم منزل عن هذا الوصف قال والعلم اذا مرتبا على محذوف التقدير العلم الحادي قسمان ضروري ومختص والعلم اما على حرف توصيل اما باضطرار يحصل يعني يحصل باضطرار يحصل باضطرار فهو الضروري باضطرار يحصل يحصل باضطرار فهو العلم الضروري هو العلم الضروري. هو الاضطرار هو الاحتياج الى الشيء الاضطرار هو الاحتياج الى الشيء وهذا وصف لك انت ثم يرشى منه ان يكون العلم ضروري الضروري هو وصف لي للعلم هو الضروري واضطره اليه احوجهه او اضطره اليه احوجهه والجاهم و... والجاهم والعلم اما باضطرار يحصل وهو الذي تدركه الاذهان بمجرد التوجه اليه او الانتباه له فلا يمكنه دفعه عن نفسه بحال من الاحوال هذا ما يسمى بالعلم الضروري وعبر عنه بعضهم بانه ما لم يقع النظر والصدره ما لم يقع عن نظر واستدلال يعني لا يحتاج الى تامل ولا يحتاج الى بحث وطوى وطلب دليل بل يعلمه الانسان دفعه واحده ولو اراد دفعه عن نفسه لم يستطع كعلمك بوجودك انت وعلمي وجود السماوات والارض وما يسمى بالعلم الحضور كذلك عند المناطق او العلم الحاضر الان تتعلم انك موجود في المسجد او لا تعالى الدليل <تصفيق> هذا علم حضوري يسمى هو, هو نوع من, من الضروري يعني لا يمكن دفعه لو أردت أن تعتقد أنت الآن أنك في بلد آخر وأردت أن تصدق ما يمكن هذا عند المجانين فإن الذي نقول هذا لا يمكن لأنه لا يمكن دفعه إذن العلم الضروري ما لم يقع عن نظر والسدلال ليحصل بمجرد التفاة النفس إليه فيضطر إليه الإنسان إلى إدراكه ولا يمكن دفعه عنه عن نفسه هذا العلم ضروري سيمثل له النظم رحمه الله تعالى كالمستفاد بالحواس الخمس أو باكتساب حاصل هذا النوع الثاني أو هذه مقابلة لإمة قابلة لإمة تفيد التفصيل فقالوا كونوا هودا أو نصارى فهذا التفصيل أو باكتساب حاصل أو حاصل باكتساب باضطرار متعلق بيحصل اكتساب عام تعلق به بحاصل حاصل فهو فهو العلم على العكس من تعريف الضروري الضروري ما لم يقع عن نظر و السزني إذن المكتسب ما وقع عن نظر و السزني يحتاج إلى بحث و و نظر أو باكتساب حاصل فالأول اللدوء العلم الضروري مثل له المصنف فيه العلم الحاصل و المستف span بالحواس الخمس سمع علماً ضرورياً يعني ما تدركه الآن بحاسة البصر والسمع هذا لا يحتاج إلى دليل لا يمكن دفعه وهذا إذا كان متيقناً أما كان عن بعد نحوه وهذا شيء آخر قال فالأول الفاذ فالفصيحة والأول المراد به العلم الضروري كلم السفادي كلم السفادي كاف هنا تشبيهية يعني مثله تشبيهية فاسم معنى مثل أو اسمية لا يشكال كلم السفادي والحاصرين بالحواس الخمس بالحواس الخمس يعني باحدى الحواس ليس المراد بجميع الحواس الا يكون علما ضروريا لا وانما المراد باحدى الحواس الخمس الظاهره التي فطر الله عليها اجزاء الانسان بما اودع بها فتنتقل صوره احساس بالواقع على ما هو به الى ذهن الانسان من غير حاجه الى نظر يعني لن تتعب نفسك اذا نظرت الى الشيء فتدركه مباشره تراني واراك اذا هذا لا يحتجي للاستدلال ولا يحتجي لبحث بل اوراد دفعه لما لما استطعت كالمستفاد بالحواس الخمس حواس الخمس الظاهره جمع حاسه بمعنى القوه الحاسه وهو سبب للادراك فالبصر قالوا السبب للابصار بصر سبب لي للابصار وهكذا والسبب عند اهل السنه والجماعه يحصل به المسبب صوره بالمسبب والله هو المسبب فلا تستقل الاسباب بالتاثير خلافا للمعتزله ولا تنفى اثارها بالكليه خلافا للاشاعره الهين حصل الافصار بالبصر وليس الافصار حاصل عند البصر لا وانما بي بسبب البصر وخالق السبب وخالق المسبب قال هنا بالشم او بالذوق او للتنويه او باللمس والسمع والابصار هذه كلها حواس الحواس الخامس وهو احد انواع العلم الضروري وليس محصورا فيها ذكر بعضهم ان العلم الضروري يحصل من اربعه طرق الاول ما يعلمه الانسان من حال نفسه وهذا ما ذكره بانه العلم الحضور يعني يجوع فيعلم انه جائع اذ كذلك يعطش فيعلم انه عطش عيننا يقول هذا يحتاج لدليل لا يحتاج هذا لا يمكن دفعه ما يعلمه الانسان من حال نفسه مثل الفرح والسرور والغم والحزن والصحه والمرض والقيام والقعود وغيرها من امور النفس هذا علمها علم الحضور لا يمكن دفعه الثاني ما يعلمه كل انسان على البداهه يعني امر بدهي من غير تكلف لمقدمات مثل علم ان الواحد نصف الاثنين لا يحتاج الى كبير عنا بل لا يحتاج الى عنه وعدم اجتماع الضدين وعدم وجود الجسم في مكانين هذه كلها لا يحتاج الى اقامه دليل عليها ثالثا ما يعلم بواسط الحواس الخمس التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى كالعلم بالبروده والحراره والرطوبه والنعومه والخشونه نحو ذلك رابعا ما يعلمه من الاخبار المتواتره ما يعلمه من الاخبار المتواتره مثل ماذا ما يعرف من الدين بالضروره كل هذا متواتر وكذلك العلم بأسماء البلدان الناعية ما اشتهر منها ولذلك قال بعضهم قصة أصحاب الفيل لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال ماذا ألم ترى والأصر فيها أنها بصرية الأصر أنها بصرية والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأىها لكن نزل هنا العلم اليقين منزلة الشيء المدرك بالبصل لقوته ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فعبر بالرؤيا فنزل المتواتر منزلة المشاهد فيه في القطعي ثم قال ثم التالي ما كان منقوفا على الاستدلالي ثم التالي ثم للترتيب الذكري التالي تلا يتلو بمعنى التابع يعني العلم المكتسب الذي اشار اليه بقوله او باكتساب خاص ثم التالي العلم المكتسب النظري ما اي العلم الذي كان موقوفا من حيث حصوله موقوفا يعني متوقفا لم يحصل لم يكن ثم كان ما كان اي علم كان موقوفا من حيث حصوله على الاستدلال حذف المصنفون الناظم لاجل الضروره كلمه النظر ولابد منها على النظر وللاستدلال لابد الجمع بين الامرين ما كان موقوفا على الاستدلال صاحب الاصل ذكرها على النظر وللاستدلال قال لك العلم بان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم فهو مشاهد فيه ماذا تغيره من حال الى الى حال وينتقل الذهن من تغيره الى الحكم بحدوثه ثم قال وحد الاستدلال قل ما يرتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب حد الاستدلال قل ما يرتلب قلنا فيما مر ان أن العلم الضروري ما لم يقع عن نظر والسدلال إذن العلم المكتسم ما يقع عن نظر والسدلال لذلك لابد من الجمع بين الأمرين عرف كثيرו وصلة للنظر بأنه الفكر في حال المنظور فيه الفكر في حال المنظور فيه لأنه شرع فيه بأن الأستدلال ولم يذكر النظر لأنه لم يذكره أصلا النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن فيه بمطلوب تصديقي او تصوري حينئذ النظر موصل الى مطلوب تصديقي او تصوري فليس خاصا بماذا بالتصديقات النظر هو الفكر في الشيء حينئذ يتوصل به الى ماذا الى ادراك معنى كلمه وهو نظر او ادراك معنى جمله حينئذ يكون تصديقا يكون تصديقا الخمر حرام لا يدري ما معنى الخمر ولا يدري معنى حرام حين يد يعلم معنى الخمر ويعلم معنى الحرام فيدركهما معا ادراكه للخمر فقط يسمى ماذا سمى تصور ويحتاج الى نظر ويبحث ما المراد بالخمر كذلك الحرام يحتاج الى نظر لا يعرف مباشره لابد ان يدرس اصول الفقه حين يد يحتاج الى ماذا الى فكر في حال المنظور فيه ولو كان مفرد فالنتيجه حين يد تكون ماذا اذا وصل الى المعنى المطلوب بيقين او ظن او غلبة ظن نقول هذا نظر هذا نظر اذا النظر لا يختص بالمطلوبات التصديقيه بل يكون كذلك في التصورات بخلاف الاستدلال الاستدلال لابد ان يكون ماذا بالتصديقات لانك تستدل على ان الخمره محرمه وهذا لا يكون الا الا تصديقا قال هنا حد الاستدلال يعني ذكر حد الدليل قل في حده ما يتلبه يعني ما يطلب ما ما يطلبه فالفاعل هنا هو يعود الى ما ما يطلب شيء يطلب لنا دليلا حال كون الدليل مرشدا لما طلب اي للمطلوب حال كون الدليل مرشدا للمطلوب فينظر ويتامل ويتدبر في هذا الطريق المؤدي الى التصديق الى الى التصديق فالمثال السابق الخمر حرام او محرم لابد من نظر في ماذا في معنى الموضوع الذي هو الخمره ثم النظر في ماذا المحمود الذي هو الحرام ثم في النسبه بينهما ثم واقعه بالفعل او لا اذا هذا يحتاج الى الى نظر يحتاج الى فكر يحتاج الى الى تامل وكل واحد منه يحتاج لدليل ان الخمره مما نزع في معناه دليل العقل ما المراد به هل يشمل النبيذ او لا يشمل اخره حينئذ نقول هذا يحتاج الى الاستدلال لفظ الخمره وكذلك لفظ حرام ثم ادراك النسبه بينهما واقعه او لا بالفعل في الخارج حينئذ ادراكه يسمى تصديقا فحد الاستدلال الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي الى مطلوب تصديقي الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي الى مطلوب تصديقي ولذلك اختص بماذا بالتصديقات فالنظر اعم من الاستدلال نظر اعم من الاستدلال لانه يوصل الى التصور والى التصديق وام الاستدلال فلا يوصل الا الى التصديق والمراد بالتصديقات هنا في هذا المقام إن كان عند الفقهاء فهو اثبات الاحكام الشرعيه لافعال المكلفين هذا الاصرفيه وان كان عند الاصوليين فالمراد به مطلق الامر للوجوب ولا بد من ماذا معرفه الامر ومعرفه انواعه وما الذي يميز الامر عن غيره ثم للوجوب الى اخره هذا فرق بين بين النظرين اذا الاستدلال طلب الدليل يؤدي الى مطلوب تصديقي حد الاستدلال ان تعريفه قل ما يرتب ما يطلب لنا دليلا دليل فعيل بمعنى فاعل من الدلاله وهي وهي لل ارشاد فعيل بمعنى فاعل من الدلاله وهي وهي لل ارشاد والصلاح قالوا في معنى الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب الخبر ما يمكن التوصل بالنظر بصحيح النظر فيه اذا فاسد النظر لا يوصل فاسد النظر لا يوصل انما الذي يوصل هو النظر الصحيح إلا مطلوب خبري يعني مطلوب الخبر الذي هو جمله اسميه او جمله فعليه سواء كان مقطوعا به او مظنونا علما مر الصواف انه لا يختص الفقه بالاحكام الشرعيه القطعيه الظنيه فليدخل فيها كذلك ها القطعيه اذا ما شيء يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري دخل فيه ما يفيد القطعه وظن و هو مذهب اكثر الفقهاء والاصوليين ثم لما عرف العلم وبين ضده ونقيضه وهو الجهل ثم قسم العلم الى ضروري ومكتسب وبينما يتعلق بهذين النوعين شرع في ذكر الحكم غير الجازم لانه عين العلم بكونه ماذا معرفه جازمه مطابقه للواقع اذا غير الجازم ما موقفنا منه لابد من النظر في تقسيمه لان غير الجازم هو المتردد بين الطرفين بين بين طرفين الجازم ليس له نقيب تعتقد في باطنك ما وافق الخالد ليس له احتمال اخر لا يحتمل احتمال اخر واما غير الجازم فهو محتمل حينئذ اما مع رجحان احد الطرفين على الاخر او مع التساوي ولذلك انقسم الحكم غير الجازم الى ثلاثه اقسام إما ظنن وإما وهمن وإما شكا ولذلك هذا الذي سوغ له بدأ بما ذكره فالحكم إذا كان غير جازم بان كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة او عدمه ينقسم الى ثلاثه اقسام قال والظن تجهيز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين والظن على تعريف الظن به باللازم لان الظن هو الادراك الراجح الظن هو الادراك الراجح لاحد العمرين الملزوم للتجويز هو جوز اولا ثم رجحه كذلك يعني اذا قيل بانه ليس بقاطع اذا يحتمل النقيض يحتمل يحتمل النقيض اذا جوز ثم بعد ذلك ماذا عادك بان الراج بانه احد الطرفين ارجح من الاخر هل التجويز هو الظن ام ادراك احد الطرفين الثاني لكنه عرف بماذا قال تجويز كذلك تجويز امرئين ليس الظن هو التجويز وانما الظن هو ادراك الراجح من الطرفين راك الراجح من الطرفين لكن هذا يكون من باب اطلاق الملزوم ولذلك قال هنا تعريف الظن باللازم اذ الظن هو الادراك الراجح لاحد الامرين الملزوم للتجويز جوز